I'll be. No, sho صاعد راهو شمران بشريف يا العلوش مرات العلوده بشريف يا العلوش الغا بما من حريه تقوى تقوى تعالى لسبا جهرا بحامل قيد الكبرى بحامل قيد الكبرى ورأس الحسين معها ساها وإن ما تراه حكا ونبرى ورأس الحسين معها سرى وإما جراه حكا ونبرى لها بالبكاء سلي وردا لها بالبكاء وناحت عليهم صيح صيح حسين قتيل يا الله لوادي الصموم وانا حبيب السماء السماء تودى اروح لك لا تبخل لا تبخل على الحسين ولا على علي هادي اي حبيبو لا اي حبي جهراء كعليل سبا جهراء بحلق يدول كبرة زينة بحلق يدول كبرة بعد بحلق يدول كبرة ورأس الحسيني معها شرر واما تراه حكا وان برا وراس الحسين معها وإما تراه حكا وان <تصفيق> لها بالبكاء سليب الرداء وناحد عليه شنو عمي حسين القتيل حسين في رحلة الهروب وناحد عليه فدواء فدواء رحلا صيح حسين حسين Sala udharin bakaena hou, wabi alarwa لهون الحشاشين الخادم وقادة لهون أبقى نقر عيون نماهدي نقر يا صاحب الزمان نظرة نظرة مولاي أي بدمع المعاق ولطم الصدور سنبقى نواسي إمام الدهور بدمع المعاقب ولطم الصدور سنبقى نواسي هل من؟ الدهور حسين البقاء سليب الرداء حسين حسين البقاء في دوار رحلتك وناحد عليه حسين قتيل حسين قتيل فلا أذهر بكالناه وبالأرواح نفدي. خد دامن لهونا يبقى وخد دامن لهونا بجمع المعاقي ولطم الصدور سنبقى ناعش إمام الدهور بجمع المعاقي ولطم الصدور سنبقى ناعش إمام الدهور حسين البقاء سليب وردا حسين البقاء <تصفيق> <الردائي ولاحت> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حسين الدار حادنا وحضرته لنا ما هو كهفنا تمي فيه وكهفنا تمي فيه هذا ما حلته. يبكي ظلوعاً بكاها الرسول عليها جهاراً تجول الخيوم ويبكي ظلوعاً بكاها الرسول عليها جهاراً تجول الخيوم وبحر الرجائل سليب الردائل Vahva, vajaa! Fedua, rofeet! Vanahat, alei! Vanahat, alei! Aloita Herra! Hosheinon! Hosheinon! Se on hyvä, se on hyvä! Vanahat, vanahat, I believe what's up قال وها اذا حقت الغد رغم اسحاه علينا الغدر ولا يقوى